والدوام يقال ماء راهن بمعنى راكد وثابت ويقال نعمة راهنة أي دائمة ومستقرة وقيل هو بمعنى الحبس كما قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينه يعني محبوسه موقوفه ماخوذه هذا تعريف الرهن في اللغه وبالاصطلاح الفقهي نعم هو وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين وتعريفه الاصطلاحي هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين هو المال يجعل وثيقه في الدين مثلا عندك له الف ريال يقول اعطني بهذا رهن ما فائدة هذا الرهن اذا لم تسدد بيع هذا الرهن واستوفى المرتهن منه حقه هذا فائدته فيه ومع للحق وتنسيق له وبهذا يكون يبدأ به قبل الغرماء الآخرين كما تقدم لنا ان الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة اولها مهونه التجهيز ثم الدين المتعلق بعين التركة يعني الدين الذي به رهن هذا يبدأ به قبل الديون الاخرى ثم الديون المرسله ثم الوصايا ثم الارث فترتيب الدين الذي به رهن هو الثاني يعني يبدا به بعد مؤونه التجهيز اذا ضاقت التركه نعم ويجوز في السفر ويجوز الرهن في السفر ويجوز في الحذر وهو نص الله جل وعلا عليه في كتابه في السفر لانه مظنه عدم الكاتب فيكون رهن لأن الكتابة توفيق والرهن توفيق والضمان كما سيأتينا توفيق يعني توفيق بالحق فيجوز في السفر كما يجوز في الحضر لأن الله جل وعلا قال نعم لأن الله لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر يعني تم البيع بينكم وأنتم على سفر ولم يكن عندكم كاتب ويخشى من النسيان أو من الإنكار أو من الاختلاف قال تعالى فرهان مقبوضة يعني رهن والرهن يكون مقبوضا يعني يقبضه المرتهن وعندنا رهن وراهن ومرتهن الرهن هو العين المرهونه والمرتهن هو الذي له الحق ويقبض الرهن والراهن هو المدين وهو الذي يدفع الرهن يسلم الرهن فرهان مقبوضه يعني رهن يقبضها المرتاهن وفي الحضر يعني كما يجوز في السفر يجوز في الحضر ولم يخالف في هذا سوى مجاهد رحمه الله قال الرهن في السفر فقط وأما في الحضر فلا لأن الحضر توجد الكتابة ويوجد الضمان وغير ذلك ولا حاجة إلى الرهن وقوله هذا رحمه الله مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد فرهن اليهودي درعه عليه الصلاه والسلام ومات عليه الصلاه والسلام وهو لم يسدد الرهن لم يسدد الدين فسدده ودفعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ الدرع من اليهودي والله جل وعلا حكيم عليم هذا تشريع للعباد والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتري ما شاء من المسلمين من المهاجرين والانصار ولكن الله جل وعلا ليشرع لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاشترى من اليهودي اسع من شعير ولم يكن عنده شيء وهو عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يكون بين يديه الاموال الطائلة يتصرف فيها كيفما شاء ساعتين ثلاث وهي منتهية ما عنده شيء ما يبقى شيئا لأهله ولا شيئا يأكله عليه الصلاة والسلام أعطى رجلا مائة من الإبل فاستزاده فأعطاه مائة ثانية فاستزاده فأعطاه مائة ثالثة وأعطى على سفيان وولديه ثلاثمائة من الإبل كل واحد مئة وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد يعطي للإسلام عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الرجل الغنم فذهب إلى قومه فقال يا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يحشى الفقر ويموت عليه الصلاة والسلام طاويا الليلة والليلتين والثلاث وتقول عائشه رضي الله عنه نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة له في شهرين وما اوقذ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما في شيء يحتاجون أن يقضوا عليه النار ليأكلوه قلت يا أمه وما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من منحهم يعني من لبنهم فيشرب منه ويطعمنا عليه الصلاة والسلام ويربط على بطنه عليه الصلاه والسلام الحجرين من شده الجوع وهو يعمل في الخندق عليه الصلاه والسلام وذلك ان الدنيا لا قيمه لها عنده ولا يبالي بها فمات عليه الصلاه والسلام وذرعه مرهونه عند هذا اليهودي آسع اشتراها لأهله من شعير ومجاهد رحمه الله يقول الرهن في السفر لا في الحفر وهذا الحديث يرد عليه رحمه الله نعم لما ريت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه لما اشترى منه قال قد قال ما عندي قال لا اعطيك اياه الا برهن ما يعطي الرسول الشعير الا يرهنه رهن عليه الصلاة والسلام وممكن ان يأخذ من المهاجرين والانصار ما شاء ويفرحون بهذا لكن هذا من باب التشريع لعمة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ما يحتاج إليه هو أهله بنفسه ما قال غلام النبي ولا رسول النبي ولا ذهب أحد الصحابة للشريلة وإنما هو عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي الآصع من الشعير عليه الصلاه والسلام نعم ولانه وثيقه جازت في السفر فتجوز في الحبر كالضمان والشهاده ولانه وثيقه يعني وثيقه بالحق موثق للحق الضمان لانه اذا ما استطاع ان يسدد يباع هذا الرهن ويسدد منه والباقي يرجع لصاحبه للمدينه ولأنه وثيقه جادت في السفر فتجوز في الحذر هذا إشارة للرد على من خالف في هذا قال الرهن في السفر فقد دون الحذر والنبي اشترى من اليهودي وهما في المدينة وليس مسافرين فتجوز في الحذر كالضمان مثل الله من مثلا كما يجوز في الحضر يجوز في السفر كلاهما سواء يعني اشتريت من شخص ما شيئا ما فقال احضر لي ضمين كفيل كفيل غارم يعني اذا ما سدت وطالبه يسدد كالضمون والشهادة الاشهاد على البيع كما انه يشهد على البيع في السفر يشهد على البيع في الحذر، نعم فصل ويجوز الرهن بعوض القرب للآية ويجوز الرهن بعوض القرب يذكر هنا رحمه الله الأشياء التي يصح فيها الرهن لأن فيه من العقود ما لا يصح فيها الرهن أشياء ما هي ثابتة ما تثبت ما يكون فيها رهن اشياء ليست بثابته لكن ماله للثبوت يصح فيها الرهن قال ويجوز الرهن بعوض القرض جاءك صاحبك يقول اقرضني الف ريال تقول لا بأس أقربك الف ريال لكن اعطني رهن أعطني رهن حتى إذا تأخرت في تسديد وما سددت وعجزت نبيع الرهن والسوفي أنا تقول أنا أقربك لكن أريد رهن ويجوز الرهن بعوض القرض نعم للآية لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه نعم وبثمن المبيع للخبر وفي ثمن المبيع للخبر ما هو الخبر الحديث الذي مر بنا تقول لصاحبك مثلا بيعني هذه السيارة بأشرة آلاف يقول لا بأس أبيعها عليك بأشرة آلاف مؤجلة لمدة ستة أشهر لكن أعطني رهن أعطني رهن بهذا بهذه القيمه فهذا ثمن المبيع اخذ به رهن حتى اذا تاخر في التسديد يستوفى الحق من هذا الرهن هذا الشيء الثاني الذي يجوز فيه الرهن يجوز الرهن بعوض القرض ويجوز بثمن المبيع نعم ورمي. للخبر المراد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه يعني في الصحيحين وغيرهما نعم. وبكل دين يمكن استيفاؤه منه وبكل دين يمكن استيفاءه من هذا الرهن اي دين اجره قيمة خلع عمل من الأعمال يصح فيها الرهن يمكن أن يستوفى تستوفى الاجره أو القيمه من هذا الرهن نعم كالأجرة كالأجرة تقول مثلا لشخص ما احمل لي هذا الى الرياض. فيقول احمله لك بألف ريال مثلا تقول لا بأس اذا اوصلت المتاع الى الرياض سلمتك الالف يقول اخشى الا لا تسلمني اعطني رهن من اجل اذا ما سلمتني الاجره ابيع هذا الرهن واستوفي وكالاجرة والنهر كذلك، مثلا اتفقت مع ولي الزوجة على مهر قلت له المهر عشرة الاف ادفع ما عندي شيء الآن يدي فارغة لكن ان شاء الله اكتسب واسلم المهر يقول لك اعطني رهن ولي الزوجة يقول اعطني رهن بمهر ابنتي تقول داري هذا او ارضي هذا رهن عندك انما سلمت المهر خلال كذا فيباع هذا الرهن ويؤخذ منه المهر نعم كالاجرة والمهر وعوض الخلع, وعوض الخلع. تقول لك الزوجة مثلا اخلعني على عشرة الاف ريال تقول ما عندي مانع لكن كيف تسلمين عن الدراهم تقول ان شاء الله خلال ستة اشهر ادفع لك الحقك تقول لا مأس مثلا امهنك ستة اشهر او اكثر لكن اعطيني رهن. فتقول مثلا هذا الذهب ضعه عندك رهن. هذا الذهب رهن بعوض الخلع اذا سددتك خلال سته اشهر فبها ونعمه وإلا فالذهب يباع ويسدد منه عوض الخلع نعم وما للصلح وما للصلح بينك وبين صاحبك معاملة في موضوع ما تداخل حسابكم بعضه مع بعض ذهبتم إلى رجل صالح فأصلح بينكم فقال ان دخل عليك من المال كذا وأن دخل عليك من المال كذا فيحصي هذا ويحصي هذا, ويحصي هذا ويقول أرى لكم عمليتكم وقضيتكم ليست موابحة كل الوضوح لكن أرى أن تدفع أنت يا زيد لأمر الف ريال وتتسامحا هذا صلح ليس حكما منزما صلح إذا أردت منها معاملتكم بهذا الشكل لأنه الداخل عليك أنت أكثر من الداخل على صاحبك فأنت تدفع لصاحبك صلحا الف ريال وتنتهي قضيتكم يقول الآخر نعم أنا أرضى بالألف يدفعه لي صاحبي لكن ما أخشى أن ينسى أو تطول المدة اريد رهن فيقال للذي له الألف عوض الصلح خذ هذا الكتاب مثلا ضعه عندك رهنا ان سددك صاحبك الألف خلال كذا وإلا فيباع هذا الكتاب وتستوفي حقك منه هذا عوض الصلح نعم وارش الجنايه والعيب وارش الجنايه والعيب ارش الجنايه واحد جنى على اخر جنى على ولده ففقا عينه فتخاصما ثم اتفقا على أن يدفع الجاني للمجني عليه عشرة آلاف ريال عن الجناية صلم قال ما عندي أعطني رهن بهذا الأرش حتى إذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي يقول لك خل هذا الشيء رهنا عندك بأرش الجناية هذا، الأرش قيمة الجناية، وأرش العيب كذلك، أرش العيب، شخص باع على آخر سيارة بمئة ألف، وسرم مئة ألف، وسددها للمستحقين. تبين بعد يوم أو يومين أن السيارة فيها عيب فجاء إلى صاحبه وقال السياره فيها عيب أريد أن أردها عليك قال لا يا أخي لا تردها وأنا ألتزم لك بأرش هذا العيب أنا ألتزم لك بعشرة آلاف ريال أرش عيب هذه السيارة ولا تردها قال صاحبه نعم لا بأس اعطني العشرة الألاف يقول ما عندي أين مئة الألف التي استلمتها مني أمس قال سبت بها الغرمة ما بعت عليك السيارة إلا وأنا مضطر لتسديد الغرمة ولبراءة الذمه فبعت السيارة فما باعي معي شيء الآن قال كيف تدفع لي عسرة قال يرزق الله إن شاء الله وأدفع لك يقول أعطني رهن أعطني رهن أنك تسددني أرش هذا العيب خلال شهر مثلا فيعطيه رهن فيجوز الرهن في أرش العيب وأرش الجناية وبدل المثلث كالأجرة كذلك أجرة الدار استاجر الرجل من اخيه الدار بألف ريال قال اذهب حتى اسلمك الدار تسكنها قال يا اخي ما عندي شيء وانا مضطر للسكن فاعطني اياها والاجره ان شاء الله اسلمك اياها خلال شهر او شهرين قال لا باس انا امهلك الشهر والشهرين لكن اريد رهن فاعطني رهن بهذه, السيء بهذه الأجرة مثلا حتى إذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي الأجرة نعم وأيا كانت الأجرة أجرة دار أو أجرة عمل أو أي نوع من أنواع الأجرة مثلا نعم. وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض وبدل المتلف وبدل المتلف مثلا الشخص يمشي بسيارته فصدم عنز لصاحب البيت المجاور فتلفت ماتت فجاءه صاحب العنز يقول يا اخي اتلفت عنزي قال نصطلح وايات عليها لا ترفع الأمر لا تتعب نفسك وتتعبني. لي ألتزم لك بخمسمائة ريال إن شاء الله خلال شهر فيقول لا بأس أنا امهلك شهر لكن أعطني رهن بهذه بهذا الالتزام الذي التزمت به وبدل المتلف لأن الخمسمائة ريال بدل العنز التالفة نعم قياسا على الثمن وعوض القرض. قياسا على الثمن الذي تم اللي تقدم ان له قيمة مبيع قياسا على الثمن وعوض القرن السابق ذكرهما نعم وفي دين السلم روايتان احداهما وفي دين السلم روايتان السلم يختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيرها ولهذا قال وفي دين السلم روايتان نعم إحداهما. إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى يحداهما يصح الرهن به للآية بقوله جل وعلا وإن كنتم على سفر يعني في أي عقد من العقود التي تعاقدتم عليها ونمتج ذو كاتبا يكتب لكم فلهان مقبوضة مثلا كانوا في السفر فقال الرجل انا في حاجه الان الى الف ريال ابيع عليك مئة صاع مثلا من الارز اسلمه اياك بعد شهر او بعد ستة اشهر واعطي الالف ريال الان هذا السلام دفع الألف ريال له على أن يدفع له مئة الصام من الأرز مثلا بعد ستة أشهر قال نعم أعطني رهن يا أخي أخشى تمضي ستة الأشهر وبعدين ما تدفع الرز إذا استوفي حقي من هذا الراهن هذه الرواية الأولى التي تقول صحيح يقول للايه لان الآية الكريمه قالت في العقود وإن كنتم على سفر ولم تجد كاتبا فرهان مقبوضة والمعنى يقتضيه لأن فيها توثيق للحق وهذا الأرث في الذمة وتسليمه بعد ستة أشهر فلا يدرى بعد ستة أشهر يكون المدين حي ميت يستطيع يسدد لما يستطيع يسدد فالرجل يقول أرهن هذا الراهن لضمان حقي هذا المعنى نعم والاخرى لا يجوز والاخرى قال لا يجوز لا يجوز في دين الرهن لان دين الرهن ورد فيه نص لا يصرف الى غيره نعم. لانه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان يعني يعتدي أحد على الرهن فيهلكه ثم إذا أهلك الرهن وضع بداله غيره ثم عند الاستيفاء يستوفى من غير ما اعتوقد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره يقال في هذا يكون في صرف للشيء عما اسلم فيه من الاولى او رحم اعلم وهنا الحديث ما صرف الى غيره وانما هذا الرهن من باب التوثيق فقط وان فالتسليم سيكون حسب الاتفاق مئة صاع من الارس مثلا وهذا الرهن لن يستوفى هو وانما يبا ويشترى به ارز ويسدد لصاحبه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> يقول السائل أنا من أهل مكة وقد أديت فريضة الحج وأديت جميع المناسك وأجلت الطواف السعي وذهبت إلى جدة وأنا لم اطف ولم أسعى فهل علي شيء ما عليك شيء إن شاء الله لكنك تساهلت وثرت ما يجوز للإنسان أن يتساهل في الفريضة لان الطواف طواف الافاضه والسعي ركنان من اركان الحج والمسلم